بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين, آمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. قابل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للطول. لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يهوك تقلّبهم في البلاد. ما يجادل في آيات في كذبت قبلهم قوم نوحي والأحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قول نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم وجادلوا بالباطل ليُدحضوه به الحق فأخذتهم. وجدلوا بالباطل ليُدحضوه به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقوض؟ فكيف كان عقوض؟ وكذلك حفظت كلمة ربك على الذين كفروا أن. أصحاب وكذلك حفت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا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 ربنا وجأت كل شيء رحمة وعلم تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا وأدخلهم جنات عليم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات وقهم السئات. ومنتق السئات يومئذ فقد رحمته. ومنتق السئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. وَذَلِكَ هُوَ الْأَوَّلُ الْعَوِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَغْضِبَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ دُعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَغْضِبَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُمْ أَنفُسَكُمْ فَكُنْتُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا مِنْ ثَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى قُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ قالوا ما أذلنا أذلنا سنتين وأحيينا سنتين فأعترفنا بذنوبنا فهل بلا خروج من سبيل ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كبرتم ذلك لأنه إذا الله وحده انك تضبط يشرك به تؤمن يشرك به تؤمن بل لله العليم الكبير فالحكم لله الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء إذكاء. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء إذكاء. وما يتذكر إلا من ينيب. فَأَرَادُوا أَنْ يُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَجَئْتُمْ أَنْ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ أَمْ يَوْضَعُونَ تَحْتَ من سِفَارًا ۖ إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۖ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن اللَّهِ لا يفعل الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كتب. اليوم تجزى كل نفس بما كتب. لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. وَأَذْرُهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ وَأَذْرُهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ حناج الكاظين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تفف الصدور يعلم خائنة الأعين وما تفف والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقوون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقوون بشيء, بشيء ان الله هو السميع البصير الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوهم أشد منهم قوة واثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كانوا اشد منهم في الله ذلك بأنهم كان السَّيِّمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَعُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ذلك بأنهم كان السَّيِّمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَعُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا أتلوا أبناء الذين آمنوا معه والسحي وما كيد الكافرين إلا في ظلال وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال في العون ذهوني أخذ الموسى واليد ربه وقال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 رجلا أن يقول ربي الله وقال عن مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءهم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذب وإن وَإِيَّاكُ صادِقٌ يُصِلُّ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ وَإِيَّاكُ صادِقٌ يُصِلُّ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ لَا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين قال في مَا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إن أقابع عليكم مثل يوم الأحزاب. وقل اللهي آمن يا قوم إني أقابع عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل ذب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مثل ذب قوم نوح وعاد وَثَمُودَ وَالَّذِينَ بَاقُوا هُمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ بُلَّ مَنَ لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ بُلَّ مَنَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضل الله فماله من هاد ومن يضل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبله البينات فما دلتم في شك مما جاءكم به ولقد جاءكم يوسف من قبله البينات فما دلتم حتى إذا لك قلت لي يبعث الله من بعده رسولا.حتى إذا لك قلت لي يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ذلك يضل الله ملهم ومسرهم متعب. الذين يجادلون في آيات الله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. الذين كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر وقالت فرعون يا ها ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون يا ها ما لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا أسباب السماوات فأصلع إلى إله مغزى وإني لأظنه كاذبا وكذلك ذين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك ذين لفرعون سوء عمله وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لي اهتكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهتكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دعوتها يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وإن الآخرة هي دار من عمل سئاً فلا يجزى إلا مثلها. من عمل سئاً فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ فأولئك ويا قوم ما بي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما بي النَّجَاتِ إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي 1. لا جرم أنها تدعون لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة 1. لا جرم أنها تدعون لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم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 فوقاه الله سهئات ما مكوا. فوقاه الله سهئات ما مكوا. وحق ألف العون سوء العذاب. وحق ألف العون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غضوا عشية. وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول فعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وإذ يتحاجون في النار فيقولوا فعفاء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 الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يَقُولُ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَذَلَتْ جَهَنَّمُ مَدْعُو رَبِّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ يَقُولُ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَذَلَتْ جَهَنَّمُ مَدْعُو رَبِّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ أو لم تكُن تَحْكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ؟ قالوا بلَى. قالوا فَدَوْهُ. قالوا بلَى. قالوا فَدَوْهُ. وَمَا دُوَى الْكَافِرِينَ إِلَّا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني وذكرى لأولي قُل انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ قُل انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن صدورهم إلا كذر ماهم ببارده فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلف السماوات والأرض أكبر من خلف الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسير وما يَكْفُرْ بِالْآخِرَةِ فَنَحْشُرُهُ والذين آمنوا وَالَّذِينَ الصالحات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لا رُزِقُوا فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الَّذِي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 وقال ربكم ادعوني أسترئ لكم إن الذين يستفرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخري الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم ليلتذكرون فيه والناء والصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون إن الله له فضل على الناس ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا فأنا تفكو كذالك يُفكو الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فأنا تفكون كذلك يفتك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ وَرَزَّبَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ وَرَزَّبَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَاهَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فتبىك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو وَفَدُوهُ مُخلِصينَ له الدين هو الحي لا إله إلا هو وَفَدُوهُ له الدين الحمد لله رب العالمين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 قُلِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمْ يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يَبْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يفرجكم طفلا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجون طفلاً ثم يخرجون طفلاً ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ثم يخرجون طفلاً ثم لتبلغوا أشهدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوب من قبل ومنكم من يتوب من قبل ولتبلغوا تعقلون ثُمَّ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِذَا قَضَى ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟ ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا.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 قالوا في أهل قيم يسحبون في الحميم ثم في النار يخرعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فذلك يظل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون قل قلوا ألواب جأنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين قل قلوا ألواب جأنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين إن وعد الله إن وَاذَمْنِي حَقّ فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا نُرِيَنَّكَ مَا الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ملّن قصص عليك ولقد من قبلك منهم من عليك وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخطر هنالك المورطلون. فإذا جاء حَسَّ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْمُضْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون. وعلى الفلك تحملون. وَيُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ وَيُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبلهم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 جد قوة وآخر في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا وَقَعَ بَأْسُنَا فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا وَقَعَ بَأْسُنَا تُنذِرُ اللَّهَ الَّتِي قَرَّقَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هنالك الْكَافِرُونَ الله الذي قلقنا في <تصفيق> عباده وقسره نالك الكافرون